بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البداية احييكم جميعا بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارسلوا مع انت جمعت معلتي 3 محرم شحن 400 300 شعده هجريه كمون 10 شعده اكتوبر قلت شحن 10 شعده ميلادي طابقه سالين وسدز لنا كتاب الأصول الثلاثه بشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كنك الصلاه بزعبه أركان الإيمان وسدنا وثاني ما أركان الإيمان الايمان وان تؤمن بالقدر شباب خيره وشرره ابذاته ولن نرنا والشيخ ابن عثيمين بزعبه القدر انتهيبل لو ما انتم با قريب بزعبه سيدنا مالتي الثمرات ناي الإيمان بالقضاء والقدر ثمرات مالت وتسعيت ويفراتات من رخبه حدسب الايمان بالبالقدر خيري وشرري تزقات من نزله كابربيو خيره هون شر كابربي زقات من نزله تيلوسي انتي ثمرات وتسعيت يركب نزب المالتو يقول الشيخ من عثيمين رحمه الله تعالى وللايمان بالقدر ثمرات جليلة منها بقدر زقات منا نجر كبرب المخانو كنامن بزوخ بزوخ استيلو ثمرات ودمو تصيتا تيلو بغاسلسته و تصيتا تغسلنا اللوزن سلسه نحزن حضره الاولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الاسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى اتقدمي انت مالتي الاعتماد على الله ايمان زلو بقضاء والقدر قاتموا نغر كرب مخان دحر فليطو مالتي نامن سقع مالتي نبرب سبحانه وتعالى اصغى معسي عند فعل الأسباب أسباب قدره كله مثلا حدث عمم دواء فوسي وصد لكن اذا فوسي وصدو زلو سبابي يمكنك احويخ يمكن كيحويخ المالت كي ولكن بقضاء الله وقدر اذا من تقولوا انز حمامزي ما نزل علماتي رب سبحانه وتعالى ربك من بعلو نزل دواء سبب قرو مالك والا اذا دواء اذا بعلو زي ما ثاني تزاي احويكن ربي مخليات تقيرون خوي مالك بغانبتي اسباب مخليات عين سقاعني بالي ان ما رب سبحانه وتعالى يسكن لازم حداه نكريو خلو توكل على الله غير يزوصدو كم ترى سبحانه وتعالى زوالا واذا مرضت فهو يشفين زحوي رب مخان كذلك مازال ندحر تمرعي ولات زهبر بمغاني فلت سلازي تمرعي كندز دق ولدي قبل يبلون انما رب خبنيو يلو تسفايرون ازمرعزي كاتولوا مغنياتو اتولاد ابي ربي سلازخنه كذلك حرس ساي حرس كحرسون كله لو ما عمد كنتز قمتالك اتو قبل يبلون وتعالى خرج الله دماني ازي زي بال الله لكن كنتز قمتالك اتي حمدا يمكن ما يدومغي ما يوقعن يمكن ون بلعتي مچوم بعالم بطادوم زخونو زخنه كبتوم نتاخنت زبلعو ربي سله الله نزا مزرعه زي ما لتي نزا تاخلت زي سنه زولو اسباب داين بري اتي زقاط مكاكن كبرب مخانو امينا مالتي نا سبحانه وتعالى كنت صقاع فزياده تقدميتي الثانيه الا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده لان حصوله نعمه من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح واعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمه اتخليتي حدث ان بدا ايمان بقضاء الله وقدره علو بنفسه عجب كاعت ويكلني كرببي يزرق بزلقه وشي شي نعمه سلسبل عجب مالتكاني بنفسخه حف حف كتبله سلازي ازي سبزينتا يزبل مالتيو بنفسي اي كونكون امصييو ربي شكر للنعمه سبحانه وتعالى نت الشاينا النعمه نا رببي يصحون ربخه يا مسكن مالتيو يعني زي خير زهبوزو اللوربي اسباب دايو قيروزي سبب الزنبر التخيركم رب مخانو يا امن كمون انت داه ناجحو زون كبرب مخانو ربي عويت ومخانو مثلا بتمرتي انت داه ناجحو زي سابزي عقال ندي بالحساب ندي قبل يا بلون بعلو من يوزلو ربي سبحانه وتعالى يوزلو لذلكنا فلطته اي عقل عندي بالحساب عندي استوعلس عندي قلطي فزردعس عندي اذا تاكبل يقولو اذا كل نعمه رب ند حردلي وابا كله عقلون كنت خيت كجبرائيل خلل لذلك كل زي رب سبحانه وتعالى مخانو كامنالوه اذا نبرب ند حرا تجعو ربي ختي باللي ربيه بالنس تايلو اعجاب النفس يا ابو بنا بص انا قبل تكبر كلن تكبرك حزه اي الحمد لله بالنسبه نوقون الحمد لله مشتكون الحمد لله طول عمره الحمد لله ندابله حلفه مالتي زياده الثالثة الطمأنينة الثالثه النفسية بما يجرى عليه من اقدار الله تعالى فلا يقلقوا بفوات محبوب أو حصول مكروه لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محاله ات ثالثيتي الطمانينه طمئنا هداات كساني وردو نمتاي كرببي سلهي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والراحه النفسيه كم اون نفسه انتهى تركب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نفسه دماني راحه تركب مالتي ولذلك كل زقاتمو اي قنخل نمن تاعي كابربي يقول سلاذا امن شوفوا ايمان بالقدر ربي يزبن نزله رب خا يخطب لي زبل زلو زبل خير الله اذا شنو ونه زفوت وناجر حليفوه هاي ربي كتب لي يلو صبري يكبر صرح كفيتو اين جحت اين سرترني خلاص ربي كتبه بقى زي اطرح كان سيرو الخساره واجهو ربي كتب لي كم اون تيمرتي كمهار يلو نقصه له كله مسنا خرخيبو من تاعي يونيفرسيتاه تكون من تاعي سبحان الله كليات الشريعه وغيرها اي تماهركم اي تعلمكم لا رب خطيبو مشايخ له ابو مشايخ الا مالتي سلازي قل لي يصيبنا الا ما كتب الله له هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن هذا سلازونه مؤمن كل بزي حالفاته اي التعاسين خلاص ربي كتب انا مش سبب غيره خلاص ربي دله ربي سلاز زي دله لعله بخال خير كتب الله له يلو نايلبي بيحدر او حصولي مكروه انصر نايل زماني مكروه هقاطمو بصلو نجر مالت ابذ ساعه تز انت اقبل مالتو رب خدس بالله حاميمو ايزوم زريوم زلوه تصعنا تصعنا خينو من قاصا غسلو انا حامي من اللغ بعر الدكيس والعياد بالله تمزق بالي ابو بختي بالله قاليو حفتي مو تريو سبحان الله فلان قروبتي مسيز خيزنا هذا ربح رب انسب ما لا زياب بصراح يرب متاو نعخه اتارست دتخاتبتلكا وري الله بعقل نعخه ربته افتيمول قال يوسف ربته افتيمو يمكن ما تفيو خونا دخلنا تيبوغن زيادهنا بربي منلس ولله في خلقه شؤونه هذه كل حكمه يا ربي اذا سلاز ابتي رب زقه رؤيا بخمزي ولا دخلنا تقاطمو ولا تحمم ولا بيتسبتمتو رب خطيبو زيعتها زرب الحمد لله على كل حاجه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انت ابن النيرم زيفتو زيفتو نجر دحراقاتمو الحمد لله على كل حد كل يجذب زقونه كنته الحمد لله يا ابن سلازي ازخن لوننا يغبى رب سبحانه وتعالى الحمد لله كنبلو اذيسه بزي بقضاء الله وقدره بتي رب زقاته وربي كونز بولو سلاذا امن نافربت راح يزمولس الحمد لله بالنسبه حالي فاهله الحمد لله صبي الحمد لله لان ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والارض سماين مرته زمن لق رب سبحانه وتعالى سلاذا لي ازيل يا فويتا يركب راح النفس يركب اي قنق نايسبايتمت فهو مع الله يعيش مع الله سبحانه وتعالى هذا هو الايمان بالقدر تدا بقدر نؤمن كل سلام الحمد لله بقذر يامن يا مؤمن موحد كله بيزينها بربك كله قال له مالتي. وهو كائن لا محاله في ذلك تربزقاته دليل دماغ خوني فاتي خات اللقاء ورج لذلك دعاء ترى حتى جبر ربي خير اتقبل يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبه في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور سوره الحديد الايتين 22 الى 23 اب سورة الحديد ايا قزرحت عشرن كلتن كسبع عشرن سرسن رب سبحانه وتعالى انت ما أصاب من مصيبه ذخان غرزه غاتمه حتى تذبت صغم دقاتمت في الارض ابمريت مالتيو كالقحط ذرقي دركي دركن دحرمت حتى زادرقي مريت كدرقن كولا ولا في انفسكم ابنبسخون كالمرض كم حمام من الأموال والانفس والثمرات كل زي نبسغه حمى ويدفط وسبك موتوكارولو ويدخنت كات وكاولو ازون ابنبسخا زلو زوره صغم صبر غير كحت قبول زي اخا ربي خلنا ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نظراها كل خير ودخلت صحفي ودي ابي في في كتاب يعني لوح المحفوظ اب لوح المحفوظ رب سبحانه وتعالى كبتان قلم اكتب مصبوله مسحفه قاب شعت حساب ما وراء دخول الجنه ما وراء الموت قبله القبر كل كل تخاطب اكبد الدين انكم الله صلى الله عليه وسلم اذبلوه ما له, له بكتبي رزقه وعجله وعملي وشقي او سعيد لازم رب سبحانه وتعالى كله تخاطب حتى رزقنا تخاطب عدمنا خنداي تخاطب صرحنا ما تخاطب سعد يروح ازدخواون شقير ربك تيبوي ربق انتيز بنزلوا سرحو انا قانيك وجهاكم وقول اعملوا ازبل رب سبحانه وتعالى سرحو واسبب من قبل أن نبراها مالت ا بلوح المحفوظ وكانت صحفنا يا كل زغاتم نجر قدمي معص مالتي كي خلقنا كلنا نزل مخلوقات كي خلقنايا كلنا تصحف ان ذلك على الله يسير كل دون قصحفكا رب سبحانه وتعالى اي شكر لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم نخلتناك يزي رب سبحانه وتعالى زحبر النازل بقى. اولا لكي لا تاسوا على ما فاتكم اي تاسوا بمعنى تحزنوا لا تحزنوا حد نجر اقاطمكم اي تحزنوا ان يسحفكم تسحفي تملتويكمكم اي بازع حلفه ان لكم طع لكم 11 قدف لكي لا تاسوا على ما فاتكم بل وجب عليكم ان تصبروا ولا تفرحوا بما اتاكم بتيرب ذهابكم دم ما ابز الدنيا ادماني بزحت حوا سايت غبروا اي كمز ندير الكمزنده اغاچمني حالي فللي حفيمه موهر اكلكوينه كمز غرهيبه كمز بارخيبه ابنقدي نجحنده منكمي في النهايه زينتا يزيب زحته حواس شكرا يا رب خير السعد نربهم مسغان كترسعو يو تحقواس عقل زلو نتو تربن بحر حدث بكان امنوبسي زملس اني يغبعني صير رنده تماهيرنده تهفتمكو يغبعني تحالفه لا يغبعني اي مهور اكلنده احتامني ندابله شكرا يا ربي الرسول والله لا يحب كل مختال فخور رب سبحانه وتعالى اي فتون ابزقه ابزقه يا زيخه تبات بدوفوا رب سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال اي متكبر تكبر زحز رب اي فوتول نعم هي رب بس كندي الحمد لله الى رب زمسك كم نقرون مالتي انما وتيته على علم من عندي له انا بفلتتي كوينس زغنذب زحفتي ما زله سبحانه وت. لكن الحمد لله هي بلن كان من قوم موسى كان قومنا موسى عليه الصلاه والسلام من رب. لكن زي هرت زي ما تفيو خو نرب ارسعو في نيان فلدته تمليسوا فلاذ عندي خبل اذا حفتي مزين زلقوا فلات كما يغرق من زقد فلت كويه اندبل با اباء تفيو ورب سبحانه وتعالى دماني من مرض فخسفنا به وب داره الارض في النهايه مريت حميما ابا خلوت يرون امرت حميم وسون كن زب وكذلك قال eti غدا فواز بل سبحانه وتعالى بزاء فخور كفاه غير جمر من كماي بترب نعما ذهابك يا كند الحمد لله رب ذهابني قبل ذوعل ذك سبات كفاه غير جمر انا انا انا انا من كماي من كماي زي قامت فيه تتخوى سلازمؤمن رب خطب الليل سلازمن ابذت اي ودقن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم عجبا لامر المؤمن عجبا كما يذقرمو قداينا يزي مؤمنزي ان امره كله خير كله تسرحو ناخير وليس ذلك لاحد الا لمؤمن اذ كان انت انت ان نقول لكم ان سراء وشكر فكان خيرا لله انتى سبحان الله زحوس نغر خيره قاطمو نربي مسكنه وموني خير يركبها له باز مزق اول نعمه يبو زيا في حد ذاتها نعمه كلاك رب سبحانه وتعالى نمنته ووفقه مالتيو الحمد لله لو شكر نقدر نربينه خمس كند ووفق بازا زغر ميناي مؤمن نغر مالتيو كليسق وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم ابتدأ زغد نغر ما نغرعظمو كم حمام و كم عليه الصلاة والسلام بزحمم نبي الله ايوب عليه الصلاة والسلام بذو كله كن اني ما سن يضر وأنت أرحم مني. صبر غيره فربي سبحانه وتعالى فوجدناه صابرا نعم العبد ايش انه شفت قضاء قدرنا ربي ربي كتب لي فوجدناه صابرا يعني صبرنيا زخونه باريا رغبنا ايوب عليه الصلاه والسلام يدوب كندهي كصبري يجبرو يقولوا رب سبحانه وتعالى انه ابوابنا ما يملص نعم العبد نعم ازخونه باريا ايزي نبي الله ايوب امسكينه وايدماني نيدوم رب سبحانه وتعالى لنبي الله ايوب سلازي مؤمن كمز خونالو مالتيو خير agatمو نربيه مسكن زيفوتو نغر agatمو خم حمام دماني رب ختي بو يلو صبري كم فالمؤمن يعيش بين الشكر والصبر خير agatبو شكر يمسكن رب سبحانه وتعالى زاغ agatمو يصبر تاجس گبري بلا نفس مالتي ورب خايف يفرجوا صبر سلازي گبره مالتي بدحرير الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وقد ضل في القدر طائفتان كلتا جلتا تعالوا بهم يا خاينين ججلتا زياتن وجلساتنا تعقيدانا اتكايدا كن علماء كن علماء علنا زبل زلوخ مالتي مغنياته وشتي اصلا قوينه زغاقه السوزياده ودعته لو اخطر زياده انت تقول زلنا مالتي من ينزل كل تزيعه انت في باب القدر الايمان بالقدر احداهما الجبرية شمن كل هنا فلتان هنا ان شاء الله تم زين فلتان ما نحزن وانا توزي كاسيت نسمعوا زلنا مالتي اتم قد محجزي كما معنا ان شاء الله كلت أسمات زيات نحزن احداهما الجبريه الجبريه زبهالو زيتهم بما قدم ني رومي محجون اللو الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له في اراده ولا قدرة الذين قالوا انتهل مالت الجبريه ان العبد مجبر هذا باريا زغونه سب مجبري ماله يسرح زله زغونه نجر زسرحه زله ربي بعد يكون يسرح زله سب بعد يكون يسرع ربي يسرحه زله وليس له في اراده ولا قدره دليس بهالي بلنيه سب دليس بهالي بلن قدره ما خلت